اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون الى الساعه ان تاكيم بغت ان تاكيم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 تلك الجنة التي أرثتمها بما كنتم تعملون لكم في غافاكه كفيرة مما تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفترض وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم كثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أذركم بالحق قالوا.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 بلى ورسلنا لديهم يكتبون